أن تدقهمك من قبل أن يأتيهم عذاب اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤثر ومن اجل الله اذا جاء فلم يددهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم تام ور لهم يا ان او في اذانهم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأشررت لهم فقلت تَوْفِرُنَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَضَبًا لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم فلم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا Wallahu anbaratkum min al-arbi nazsa ma و جَعَلنا لَكُمُ الأَرْضَ بِفَاضِلٍ تَسْلُكُونَ son niła se وقالوا لا وَقَالُوا لَا ولا تذرن قد أظل كثيرة، ولا تزيد الظالمين إلا. فلم يجدوا لهم من دون الله أرصارا وقال نوح رب لا تبر على الأرض من الكافرين بيارا رب لا تذر على الأرض من الكافرين كإن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب li wali wali ta wa liman takhuna sayyidiya mu'minun ولن تزد الظالمين الا